بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعن طاووس عن معباس النبي قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قال طاووس إلى آخره الساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم تلقي الركبان وتحريم بيع الحاضر للبادي قال قال لا تلقوا الركبان أي لا تتلقوا الركبان والمراد بالركبان الذين يأتون بالبضاعة وهنا قال الركبان على سبيل الأغلب وإلا فقد يكون من يأتي بالبضاعة ليس راكبا وإنما يمشي المراد بالركبان الراكبين على الدواب والسيارات ونحوها لا تلقوا الركبان والمراد بتلق الركبان أن يأتي المشترون إلى صاحب البضاعة قبل وصوله إلى السوق فيشترونها منه والعلة في التحريم لأن القادم يجهل سعر قد يجهل سعر السوق. فيبيعه فيبيعه بثمن بخس، لذلك نهى الإسلام عن ذلك. ثم قال ولا يبيع حاضر لباد الحاضر المراد به ساكن الحاضرة من المدن والقرى والباد المراد به ساكن البادية الذي الذي يقيم خارج المدن والقرى قال ولا يبيع حاضر لباد يعني فسرها ابن عباس لما سوئل قال ما قوله ولا يبيع حاضر لباد قال لا يكون سمسارا له يعني لا يكون وسيطا أي الحاضر بينه بين البادي وبين المشترين. وإنما يمكن صاحب البادي من أهل السلع أن يبيع بنفسه السلعة بما يراه في السوق فالمسألة الأولى التلقي المسألة الثانية لا ما تلقوه لكن لما دخل السوق يأتي رجل حاضر من أهل التجارة ونحو ذلك ويقول أنا أبيع عنك هذه السلعة أبيع لك هذه السلعة فيكون سمسارا اي وسيطا بينه وبين مشترين فقد يخفض السعر فقد يخفض السعر فقد يخفض السعر عليه وايضا هذا السمسار قد يرفع السعر على المشترين فقد يكون من قدم لا يريد رفع السعر فهذا يرفع السعر حتى يكسب لذلك في صحيح مسلم قال لا يكن سمسارا له وإن كان أخاه من أمه وأبيه مثلا لو شخص أتى بتمر وهو خارج المدينة فلا يجوز عند باب السوق والتمر على السيارة يأتي شخص يخرج من السوق ويقول لها أنا أشتري منك هذه السيارة هذه بضاعة التي في سيارتك بعشرة ألاف ريال هذا من تلقي الركبان ولا يجوز أيضا إذا دخل السوق يأتي شخص ويقول أنا لا تبع هذه السلعة لوحدك أنا أكون سمسارا بينك وبين من يشتري فيقول صاحب السوق الدلال من يشتري هذه البضاعة بأشرة ألف ريخ وذاك ساكت صاحبها والمأمور به أن صاحب السرع يدخل السوق يقول أنا ينظر للسوق كم سعره ثم يطرح سعرا يناسبه وهذا من عظيم أدب الإسلام في البيع والشراء حتى لا يتضرر المشتري برفع, برفع السعر رفع الثمن وكذلك لا يتضرر القادم. قال متفق عليه واللف البخاري. ثم بعد ذلك قال عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا آآ الجنب آآ لا تلقوا الرك الأول لا تلقوا الركبان وهنا لا تلقوا الجلب. يعني من يجلبون إلى السوق فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده إلى السوق فهو بالخيار ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن من تلقى الركبان واشترى منه أن العقد صحيح لا يبطل وللمتلقى الخيار إن شاء أمضى البيع إن شاء فسخه ذلك قال لا تلقوا الجلب هي نفس معنى الركبان يعني الذين يجلبون السلع إلى الأسواق أي الذين يأتون بالسلع من خارج البلد إلى السوق وهم قد يجهلون سعر السوق يعني من يقدم إليهم قال فمن تلقي فاشتري منه يعني مثلا شخص أتى بتمر وقبل السوق الشخص قال له بكم التمر قال بعشرة ألاف فاشترى منه عشرة ألاف فلما دخل صاحب التمر إلى السوق وجده يساوي عشرين ألف ريال المسلم قال فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده يعني صاحب السلعة فوجد أنه مغبون فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وقع عشرة ألاف وإن شاء فسخ البيع ومثل ذلك أيضا لون شخصا أراد أن سيارته فيأتيها أشخاص على طرقات المعارض ويقول له تبيع السيارة بسعر كذا يبخسه فتلقي من يبيع السيارة في الطرقات لا يجوز وكذلك إذا أتى صاحب السيارة إلى المعارض يأتي شخص يقول أنا أبيعها لك فالشخص لا يقول لا سعرها بعشرة ألاف إذا أردت أن تقول ناس بعشرة ألاف ما عندي مانع، لكن يأخذ هذاك الشخص ويبيعها بالثمن الذي هو يراه هذا المنهي عنه ولو قال شخص أنا أريد أن أوكل أمينا في البيع نقول ما في بس صح لكن يكون سمسارا لا يجوز نعم قال رواه مسلم الله أعلم صلى الله عليه وسلم طيب إبراهيم أصحاب الوكالات من أي, من أي القسمين يدخلون <تصفيق> وكان شخص مثل اا سياره الفلانيه مثلا ما يبيعها لفلان ها هذا ايش يعني مثلا سياره جمس ما يبيعها لفلان يدخل في ترق الجلب ولا ي... ولا يدخل في بي حاضر لباد ها ما يدخل يدخل وين يا خليفة لا يدخل في الاحتكار نمس قال لا يحتكر الا خاطئ طيب يا لو شخص وضع سيارته في المعرض وقال بيعها وين يدخل؟ في بيع حاضر لباد ولا يدخل وتلقي الركبان ها؟ نعم ايوه دخل في المعرض وقال لصاحب المعرض بيع السيارة ها؟ ماذا تقول يا سعود؟ إذا وثق فيها وكره ما في باس طول كيف يكون سمسار رجل دلله كيف يكون سمسار أيوة لا أبغى حاضر لبعد كيف يكون السمسار يقول يقول أنا بوصلها لك لمية ألف ولي منها اثنين ونصف المية هذا ما يجوز طيب، أمين؟ إذا كان الشخص ما يعرف يبيع ولا يشتري، كيف يصنع؟ لو معك كمبيوترك توتبيع الكمبيوتر، بتخلت لسوق الكمبيوتر. وش الطريقة المحرمة وش الطريقة الحلال؟ <تصفيق> محرمة لو أشخاص برد السوق يجب أن تعلقنا الكمبيوتر 500 ريال طيب هذا يتلقى الركبان والجلب طيب وحاضر لي بعد كيف حرام صورة محرمه أي الكمبيوتر طيب خلني سألك سليمان لو شخص يعرف ان قيمة سيارته عشرة الاف ريال وجه واحد تلقاه براء بشتريها اشتريها منك بعشرة الاف ما انت عرف ها؟ بعشرة وهي يعرف ان سيارته يجوز ولا ما يجوز ايوه شخص حكم البيع لو شخص يمشي يدخل في جاء واحد قال تبيع السيارة بعشرة قال لي ابيع بعشرة ويعرف انها بعشرة ما تقول؟ ما تقول يا امين؟ يقول ما يخال فابيعك بس ادخل ابيعك بس ادخل السوق ما تلقاني في الطريق نعم يقول ما حكم العقارات عقارة يتدلك على شقه وما يشبه ذلك ياخذ مبلغ ما في بس هذا بسيط لكن المحرم لا شخص يجلب البضاعه ويكون سمسار فيها الذي يجلبها الرجل ما يعرف السوق وما كان يعرف السوق يبيع سمسار ما في بس طيب يا حمزه عبد الرحمن لو شخص عنده مكيفات تمام يبغى دخل يبيعها في السوق وأتاها أشخاص خمسة قالوا نبيعها لك ولنسبة خمسة في المية يصلح ها إذا كان ماهو كان ما هو بادي ما ما يعرف إذا كان يعرف السوق من أهل السوق يكون سماسرة له ما في بس المنهي عنه إذا كان شخص ما يعرف شيء من بادي أو من خارج البلد وينعم يقوله الضابط في تلقي الركبان والمحرج وصاحب مكاتب العقار تلقي الركبان لا يجوز تمام سواء الحاضر لبعد أو معلوم مجهول ما يجوز البيع يكون دخل السوق المحرج إبرة عن وكيل دخل السوق من يشتري من يبيع يأخذ نسبته يجوز إذا لم يكن القادم يجهل السوق ااا أو ليس ببادين أو هو بادين إذا كان يعلم السوق البائع ويحرج له الشخص ما في باس ويأخذ نسبته لأنه بسيط قالوا صاحب مكتب العقار صاحب مكتب عقار وهو نفس السمسار لكن المكتب العقار لو كان فيه تلقي للناس يخرجون أصحاب المكاتب للخارج في مكان تعال عندي تعال عندي نقول هذا تلقي الركبة ما يجوز لكن صاحب محل فاتح محله ويأتي الناس إليه ويأخذون نسبه على الشقة ما فيه بس السمسرة نوع من الإيجارة يقول هل يدفت الخيار في تلقي الركبان مطلقا بشرط أن يكون قد باع بخسارة إذا كان غب يسير مثلا السيارة بعشرة الاف وبيعت تسعة الاف ريال او ثمانمية ريال غبن يسير يعفى عنها بذا كان فيه غبن له الخيار في فسخة عقد البيع يقول لو شخص صلاة ان سيارته وهي تسوى عشرة, تسوى عشرة, تسوى عشرة, تسوى عشرة, تسوى عشرة وتلقاه شخص وقال نشتري منك بعشرة الاف أليس النهي عن بيع حاضر لبادل لألا يحصل غبن أو خداع وهنا أمن أيوة لكن هنا منع من من في السوق من وصول السلعة إليهم فمكان السوق يكون الناس فيه حتى لا يضر بالمتوائعين في السوق يقول هل يأثم البائع كان من من الجلب نعم ما يتوس بايع المشتري يقول قال شخص صاحب السلحة نبيعها لك بخمسين ألف شرط لي عشرة ألاف إذا رضي البائع ما في باس المسلمون على شروقهم يقول هل ما يحدث من بعض الحلاقين في انتظار الحجاج من تلقي الركبان نفس الكلام نفس الكلام او اصحاب المسال اخطال تبحلك تبحلك لك, أتبح لك في نفس الكلام لك في صحيح مسلم في رواية قال لا تبا حتى توضع في السوق انظر بيعك السيارة بس السوق ومطلقة ومطلقة ومطلقة نام حمده يقول حتى لو كنت أعلم سعر حلاقة اي نعم لأنه يحرم غيره من حلاقين كل حلاق يجلس في مكانه والناس يأتونه يفسيه مسلم قال دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض وفي لفظ يرزق الله بعضهم من بعض <تصفيق> السودان تغايب الدرس هذا وقتها طيب ها حاضرة طيب لو شخص راد يزوج أن يطلق زوجته تمام عندنا صريح طلاق وعندنا كناية وقالنا نريد أن نطلق بصريح الطلاق أعطنا لفظ نقول له طلق بهذا اللفظ حتى يقع طلاق وشو واحد لحظة أصبرك أنت طالق تمام طالق ما نوعه يا إبراهيم ها؟ صريح مصدر ولا اسم فاعل ولا مصدر طيب لو قال شخص الجوج أنت طالق تطلق طيب وغيره لفة ثانية أنت أنت مطلقة اسم مفعول كذا طلقتي شنو نوعها؟ ماضي أنت طالق نعم نعم جا عندنا طالق مطلقة طلقتي ماذا غيره؟ نعم طلقتك ماضي نفسنا ها نعم. أنت الطلاق طلق طلاقا أنت الطلاق مصدر. يعني طلقة طلاقا فهي طالق نعم وغيره أيوة في الصريح نعم انتهت طالق ومطلقة وطلقتك وأنت الطلاق وأنت تطلقين لا طيب أيمان يا, <تصفيق> يا عطنا لفظ ما يقع فيه الطلاق لا مصاب أنت أنت مطلقة إيه نعم صحيح هذا اسم فاعل نعم يا حاتم ها أنتي تطلقين لأن مضارع صحيح نعم يا نعم براء قُطلق أمر طيب. لو هشام شخص شاف زوجته مفككة كام ربطها فككة قال والله ما شاء الله أنتي طالق من الحبل ذا ثم الحرمة هذه راحت تشتكي قالت طلقني أعطوني سكت طلاق إيش نقول لها قال حسبني كانت مطلقة نعم إيش تقول يا حمزة أم يقع طلاق حكما يقع يعني حتى لو حجورتم رابطة ما تقول أنت طالقة طيب لو وش الفرق بين الصيغة هنا ألك زوجة فقال لا طلقت ألك امرأة وراد الكذب ما يقع طلاق شو الفرق بينهن ها لفلؤيش؟ ألك زوجة؟ يقع لما يقع. فقال فقال لا. ها؟ ألك زوجة؟ ها؟ إذا نوى بها الطلاق يقع. ولقى مصنف. ها؟ يعني إذا نوى به الطلاق تطلق كذا طيب وش الفرق يا خباب بين أطلقت زوجتك قال نعم ولك أمراه ورد الكذب قال فلا وش الفرق بين الأولى صحيحة أطلقت زوجتك قال نعم ثانية كناية طيب يوسف هنا يقول ورد الكذب طيب لو أراد الصدق صح طيب لو شخص سالك يا إيمان لك زوجة قلت له والله ما عندي زوجة ها يقع ها تقول بس إذا رد الكذب ما يقع ويا من هو الطلاق ما يقع.